「今夜は何をしてくれないかわからない」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 ان المتقين في جنات وعيون ندخلوها بسلام آ م ن ي ن ونزعنا ما في صدورهم من غل إ خ و ا ن ا على ص ر ر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم م ن بمخرجين نبئ عبادي أني أنا ه ا عبادي ا ل غ ف و ر الرحيم و أ ن ع ذ ا ب ي ه و ا ل ع ذ ا ب ل ل ي م ونبئهم إبراهيم عن ضيف إبراهيم إذ د خ ل و ا ع ل ي ه ف ق الاسلاميه و ا قال إنا منكم و ج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 واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إ ل ي ه ذلك لامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء اهل المدينه يستبشرون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 ف أ خ ذ ت ه م ا ل ص ي ح ة مشرقين فجعلنا عاليها ث ا ف ل ه ا و أ م ط ر ن ا عليهم ح ج ا ر ة من سجيل إ ن في ذلك ل آ ي ا ت للمتوسمين و إ ن ه ا لبسبيل مقيم إ ن في ذلك ل آ ي ة للمؤمنين و إ ن كان أ ص ح ا ب ا ل ي ك ت ل ا ظالمين فانتقمنا منهم و إ ن ه ما ل ب إ م ا م مبين ولقد كذب أ ص ح ا ب الحجر المرسلين أ ت ي ن ا ه م آ ي ا ت ن ا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتنا منين ف أ خ ذ ت ه م ا ل ص ي ح ة مصبحين فما أ غ ن ى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما إ ل ا بالحق و إ ن ا ل س ا ع ة لاتيه ف أ ص ف ح الصفح الجميل إ ن ربك هو الخلاق العليم ولقد اتيناك سبعا من المثاني و ا ل ق ر آ ن العظيم لا ت م د ن عينيك متعنا إلى ما متعنا به أ ز و ا ج منهم و ل ا تحزن ع ل ي ه م و النابلسي جناحك ل م م ؤ ي وقلني ن ا للعلوم م كما ي ن ن ا ل ق ا س ل ا ظ ي م ربك موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه م ش ر ك ي ن ن إ ك س ت ه ز ا ل ل ذ ي ي ن ج ع و س م ع ء الله إ ل ه ا آخر فسوف ي ع ل ح و ن ولقد نعلم أ ن ك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين